تكلم يا ظليع تكلم يا ظليع شاركني الأحزان تكلم يا ظليع شاركني الأحزان يا عظم مصيبتي هيا لا انت ما اطلاع فجرك اللعبة. ولا بان ومنك بلوتيه بلوتي. بلوتي. عذابي والالم بان ف... تهلل ونتي تعلمني وانا تعلمني وانا بنت خير لكوا يصيح بها العتب يصيح بها العتب عتابي يا ظلح أيو الله عتابي يا ظلح تلبسني أجفال وصيح بحسرتي يصيح به العجان يصيح بنا العجان هددت الاركان وظلم حسرتي ترعت بك بابو جدران الفتى مهجتي فاطمه كسرا ولعها فاطمه يا فاطمه جواب يا فاطمه, يا فاطمة, يا فاطمة در صوب تن الصواد وهشمت الصدور دموعي جاريه دموعي جارية وصارت ورا الباب يا مسمار الخطا وترى من نقص ترى من نقص يا دحيل با وليامه ما حوا اسجل يا قلم اسجل يا قلم واحفظ بالكتاب والستور فاطمه هم الله حقها فاطمه هم حقها فاطمه يا فاطمه سلم علي بارك الله بيك فاطمه فاطمة فاطمة فاطمة <تصفيق> يا يا ابويا للأسف تغري علي جار ويكسرون الضليع ترى قومك علي ترى قومك علي حرقا ترى قومك علي حرقا والدار وحادر وحادر ما اطلاع تقوم وشيل من صدري المسمار ترى زين وجع عدو والله عصرني عدو والله عصرني بالجدار وبس نور اسطى والله وقل للطاهرة وبنت خير وقل للطاهرة وبنت خير لطهار وشنة معسمة فاطمة يا فاطمة فاطمة يا فاطمة فاطمة يا فاطمة